أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا او كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا مئی يَوْمَئِذٍ مجرمی ويقولون حجرا محجورا وطدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منظورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحفل مقيلا وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْبُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وكان يوما على الكافرين عثيرا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عثيرا وكان يوماً على الكافرين عشيراً ويوم يحفّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني على الذكر بعد إذ جاء لي وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا إن قوم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 هَذَا لِكُلٍّ ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَ كَبَمَثَلٍ إِلَّا كَإِنَّا كَذَلِكَ الْحَقُّ الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر من كانوا واضل سبيلا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا أَقُولُنَا ذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ مَوْعِدًا تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وعاداً وتموداً وأصحاب الرسل وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْكُونَ نُشُورًا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إِنْ كَادَ لَيُمِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ارأيت من اتخذ الهه هواا افا انت تكون عليه وكيلا ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَانِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي وهو الذي ارسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به, لنحيي به بلدة ومسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أكثر الناس إِلَّا اکثلا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ر فلا تطع الكافرين وجاهدهم به إهاداً كبيراً وهو الذي مرج البحرين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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءً يَتْعِدَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْتُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الْرَّحْمَنِ أَنَسْتُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ تباوك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وطمرا جَعَلَ فِي وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَجَعَلَ فِيهَا بُرُوجًا وَقَمَرًا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلبة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد رحمن الذين يمكون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ لَا يَبْغُونَ عِندَ رَبِّهِمْ سُوءًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا إِنَّ عَذَابَهَا كَالَ غَرَامًا إِنَّ هَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يبتلون النفط التي حرم الله إلا بالحق ولا يدنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا من مضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد به مخانه الا من تاب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 وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا لم يخروا عليها ثمًا وعميانًا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا خرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجدون الغرفة بما صبروا وَيُولَ قَوْنٌ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا ومقاما. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بَسَوْفَ يَكُولُ لِدَامًا الرحمن الرحيم طَعْفِي آيات الكتاب المبين لعلك باخع النفط كألا يكونوا مؤمنين نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكرهم الرحمن محدث إلا كانوا علوم عظيم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل دوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ وَإِذْ لَادَ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِي أَلَا يَسْتَقُونَ قال رب إني أخاه أن يكذبون ويضيق خدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاه أن تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب ابا اكون الاولين اول رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْكِلُونَ قَالَ لَإِنْ اتَّخَدْتَ إِلَهًا غَيْرِهِ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْتُونِينَ والا وطي اذا كبشائك بي والله به ان كنت من الصادقتي پیتمی <تصفيق> اوپادی حان من المسجونين ولا الا لو كنت بك شيئا قال أولو بشيء مبين قال فاعتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصا فإذا هي دعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ولا للبلى حوله انها ذا لا ساحل عليه نريد ان, هذا لتاح عليم. أن من ارضكم بسحركم رقم الذي علمكم السحر فلا تصدقون لا أطعن عن من خلاف ولا اصلبنكم لولا بیرا نام پالب نبماؤ آئی نبی ردا ابونا ہوا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اتزل بعبادي إنكم متبعون أَغْلَظْتَ لِغَوْمِ فِي الْمَتَائِحِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ إِلَٰهٌ ذِمَمٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيوب فأخرجناهم من جنات وعيون وكمود ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسراء فأسبعوهم مجردين فلما ترى لم <تصفيق> ايت خَلَقَ لَنَا فِيهِ بکی بو man mm -hmm. ક્રિયા ઇ وتعملم لم تكن من الواعظين من المعذبين وأنزل عشيرتك الأقربين واخذب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منطلب ينطلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاس تلك آيات فأسين تلك آيات القرآن تلك آيات القرآن وكتابهم والطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل الماضي مینل چینل مینل چین یو شیو پیری بہ جاؤ إذا أتوا على واد النمل قالت قالت جملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 اتق التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترفا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين پکال اول مَا يخرج الخبأ بالسماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سلام أصدقت أن كنت من الكاذبين إذ هب هذا فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قَالَ الَّذِي يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنْ يُؤَلْقَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافكروني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألوه انو سی سدی ول امریکی بمری ماتا تمری قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها أفسدوها وجعلوا أعدة أهلها اجلت اہم سو لائی بل أنت قوم من مقام وإن عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يوتد إليك طرفك فَلَمَّا رَآهُ مُشْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّي قَالَ هَذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّي لِيَبْلُوَ الْيَأَ أَمْ أَكْفُرُ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الا نكير لها اوشاء ننظر اثاث ننظر اثاث تدي ام من الذين لا يهدون فلما جاءت قيلة كذا عرفك قالت كأنه هو وأوتي للعلم من قبلها وكنا لو जी <laughs>